114. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون 115. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في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 إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملكين أمر ما كنت قاطعة الأمر حتى تشهدون. قالوا نحن أول قوتي وأول بأس شديد والأمر إليك فاظري ماذا تأمرد؟ قالت. إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوا كَوْنَهُمْ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي تُنْ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ